يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب يَرَهُ لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ